يا ابو قلبي فايضي بعاتبي لو كثرنا نحبي يا الاخو يجيبك وانت تتعذب بالثار متعرب ما تريد اتعب هذا من طيبك مجيتك يل ما نسيتك يا ياريتك Rikni, مطروح في حيره غيرة كثيرة لا والله ما أروح بالعطش داني يعني وفاتي بداني يا حسين يا نور العين للخيام لا تودي <تصفيق> امتي زجي ناري دمك الجاري واشكي للباري وارفع داني قطعتي دانك بني وبانك وبساهم عنك انطفت عيني يا عيني طارت يميني بيقيني سجدت بالرمال قراري بعد انتظاري اختياري بلش ماريد خويا في داكي ديني يا بلشمان ما اريد والله لدين خويا فداك يديني احساني يا نور العالم للخيام نتودى الجود شفت نصي والدمع بخداني احساني يا, يا نور العالم للخيام نتودى اوه رايحو هالوضع قاسي قد دير احساسي وفهم دموعي اللي يودونك بس يريدونك للخيم دونك يصعب برجوعي فهمتك وانا بخدمتك فهمتك لكني خجلان زينب عذري لا زينب ما تبقى خلان نعوفها احنا الفنان يذبحك اللي يرديني يا حسين يا نور العالم للخيم لا بس شيل سهمي Länsi-Euroopan kulttuurin ja